ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا عسيرا الا يسرته ولا حاجه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 اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وازواجنا وذرياتنا واصحابنا وذوي ارحامنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الاسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين اللهم ابرم لهذه الأمة امر رشيدا يعز فيه اهل الطاعة ويذل فيه اهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولانا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك